السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى وعلى سيدنا نبي مشتبا والامين المصطفى على صحابته الكرام و ال بيته ال اذن المستكنين الشرفه وبعد اخوتي الكرام قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبتي فقلنا لهم كونوا قرة ذلم خاسري فجعلنا انكار لما بين ايديهم وخلفهم عاده للمتقين اعتداءهم يوم السبتي ام كان مشهورا جدا اليهود بظلم وبتجاوز وتعدي الله تعالى عاقبهم على ذلك بأنه ابتلهم بأنهم صيدهم لا يأتيهم إلا يوم السبت ويوم السبت منعهم الله جل في علاء من الصيد فكانت حيثنهم لا تأتيهم إلا يوم السبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم وهذا كان ابتلاء من الله جل لهم عليكم السلام ورحمه عليك وعليكم السلام عليك وكان هذا ابتلاء من الله لهم ابتلاء عظيما كان عقابا عليهم بأنهم حيتانهم لا تأتيهم إلا يوم سبتين شرعان ويوم لا لا تأتيهم فتحايلوا على على الله حرم عليهم الصاد يوم السبت فنصبوا الشباك يوم الجمعة ثم بعد ذلك حصدوا يوم الأحد وقالوا لم نصد يوم السبت نصب الشباك يوم الجمعة وحصدوا ما كان حصيلة يوم السبت لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود فإنهم قد أساءوا بأنهم عليك مسلاك على الله عليك مسلاك أحسن الله لك بأنهم تحايلوا على شرع الله لا يدله فعله وعمل الله يعني بالحيلة ولذلك قال الله تعالى لعن الله اليهود قاتل الله اليهود يا معشر اليهود قد علمتم لقد علمتم ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله جل أفعله وقالفوا عهده ومثاقه فيما أخذوا عليهم من أن يعظموا يوم السبت ولا يكون لهم الصيد يوم السبت ومع ذلك الهدف الله اقتلهم ليختبر صدقهم فكانت الحيتان لا تأتي إلا يوم السبت فماذا فعلوا نصبوا الشباكة كما قلنا يوم الجمعة وحصدوها يوم يوم الأحد وقالوا لن نصد يوم السبت حيلة على الله ولهم نزعي لا ترجع على الله وسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر إذ يعدون في السبت لتأتيهم حيتانهم يوم سبتين شرعة ويوم لا, لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ولذلك ان الله تعالى أسخطهم وقال كونوا قردة خاسئين فجعل منهم القردة والخنازير كما دعم بعضهم أن الشباب صاروا قردة والمشيخة صاروا خنازير فقلنا لهم كونوا قردة خاصين والله على كل شيء قدير إذا أراد شيئا أن يقول له كن فأكون وانظر كان التقريع والتوبيخ والذلة والمهانة ثم ومسخهم الله قردة ثلاثة نزيل ربنا أبي حاتم بن عباس قال إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقع ثم هلكوا ما كان للمسخ نسل ما كان للمسخ نسل نعم وقال الضحاك أن عباس مسخهم الله قدر ذنب بمرسيتين يقول إذ لا يحيونا في الأرض إلا ثلاث أيام قالوا لم يعش مسخ قط فوق ثلاث أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينزل وقد خلق الله قدرة خنزير وسر الخلق في السر في الستة الأيام أتى ذكر الله تعالى في كتابه مسخ فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة وكذلك يفعل بمن يشاء كما شاء سبحانه جل جل في علاه مسخهم لأنهم تحايلوا عليه فأعظم الجرم والفسق فجعلهم نكالا لما بين أديه قال فجعلناها نكالا لما بين أديها أي فجعل فجعل هذه القارية التي مسخها الله جل في علا بسبب اعتداء أهلها في سبتم نكالا أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها إبرة كما قال تعالى عن فرعون فأخذوا الله نكال الآخرة والأولى وقوله تعالى لما بين أديها مخلفها خلفها أي من القرى قال ابن عباس يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لمن حولها وقال تعالى لقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فجعلهم عبرة ونكالا لمن في زمانين وموعدة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنه ولهذا قال وموعظة للمتقين قال تعالى فاجعلناها نكالا لما بين ديها وما ليتهم يعتبرون ليتهم يرجعون ليتهم يأبون إلى ربهم جل فعلا وموعظة للمتقين وهذه الموعظة لا يمكن أن, يعني أن تؤثر إلا في الذين أرادوا الله جل فعلا واتقواه قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا مرتكبة لاهود فتستحل ما اليهود فتستحلوا ما أحلم ما, أحلم ما حرم الله بعدنا الحياة قال لا ترتكب مرتكبة لاهود فتستحل ما أحل الله بعدنا الحياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم شحوم الميتة فأذابوا فجملوه فبعوا فأكلوا ثمنه منعهم من الأكل فأكلوا ثمنهم فأكلوا ثمنهم نعم الفاظ مصمتا قد يشتد البلاء بعظم الانحراف قد يشتد البلاء بعظم المعصية السعيد من وعده بغيره يكون في هذه الأمة مسخ وخسف كما كان في الأمم السابقة